بسم الله الرحمن الرحيم ل إ ل ا ف قريش إ ل ى فيهم ر ح ل ة الشتاء و ا ل ص ي ف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أ ط ع م ه م من جوع وامنهم f a t h